وَنَادَىٰ إِلَيْهِ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَا لَهُ جَنِيًّا وَهَٰذَا نَجِيٌّ وَانكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِ لَئِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَم كَتِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّي مَرْضِيًّا وَالْقُرْفِ الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبي ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم ان النبيين منذر ياتي ادم ومن من امننا معنوس ومن من حملنا مع نوح و من كِيدُ رَائِمَ وَائِسٌ رَائِلٌ وَمِمَّنْ أَدَّيْنَا وَعْدَ تَبِعِنَا إِذَا تُلاَى عَلَيْهِمْ مَن خَارُسٌ جَدًا وَبْكِيَا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ يفسد في القونه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك إِكَانَ دُخُولُنَا الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادِ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَؤَنَ إِلَّا سَلَامٌ وَلَهُمْ ذلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ وَمَا نَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ لِقَاءَ رَبِّكَ كُنَّا رَبُّكَ نَسِيَ